اذي الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي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 موانع البيع وكنا في ذكر المانع الأول وهو مانع الزمان وكان حديثنا قد وقف بنا عند ذكر بيع النسيئة عند ذكر بيع النسيئة وذكرنا القول الأول في بيع النسيات وهو التحريم بأدله القول الثاني جوازه وهو قول جمهور أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم بأدله على جوازه الأول القاعدة الشرعية المجمع عليها ان الاصل في البيوع الحل بقوله تعالى وأحل الله البيع في أي صورة هذه الآية البقرة ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن اختلفوا فبيعوا كيف شئوا من حديث من هذا الحديث? نعم? عبادة. صحيح. طيب. فهذا هو الدليل الاول من ادلة القائلين بالجواز من اهل العلم. الدليل الثاني أثروا بريرة الصحيح أثروا بريرة من بريرة هذه الجارية صاحبة القول الشهير في عائشة رضي الله عنها فماذا قالت في عائشة في حادثة الإفق لما قال له علي وإن تسأل الجارية تصدق نعم ما أغمص عليها شيئا إلا أنها كانت جارية حديثة السن كانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله ومن هنا وصفت المحصنات بماذا بوصف الغافلات بوصف الغافلات فبريرة كتبت نفسها على تسعة أقصاد على تسعة أقصاد اش معنى نفسها يعني اشترت نفسها من سيدها فهي على أن تعطيه الثمن أجلا على أقصاد على أقصاد وهذا يا عباد الله من أسباب قضاء الدين كتابته كتابة الدين من أسباب قضائه لأن الحديث قال والمكاتب يريد فما تحقق عنده هذان الشرفان من الكتابة وإن يكن في الكتابة من فضل إلا أنها من موافقة ماذا السنة لكفى بذلك فضلا يعني بعض إخواننا تكون بينهما ديون فيقول لا لا ما نكتب ورقة در نحن لا نكتبها للخيانة إنما نكتبها لماذا لإقامة سنة ولو لم ننتفع بها شيئا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه فهذا من باب إقامة اللي إقامة سنة ثانيا يريد القضاء فهذا الحديث أن بريرة كاتبت نفسها على فسعة أقصاد بما يدل على مشروعية ماذا النسيئة هذا الدليل الثاني الدليل الثالث عندهم هو قياس هذا البيع على ماذا يا رجل على ماذا لا قياسه على بيع السلم هذا البيع على بيع لأن في بيع السلم يؤجل البضاعة إلى أجل أنه معلوم وزمن معلوم صحيح مع تحديد صفة هذه البضاعة كيلا أو وزنا فإذا جاز تأجيل تأجيل البضاعة جاز تأجيل جاز تأجيل السعر صحيح يا إبراهيم طيب بهذا الخيال صحيح؟ أن نتفق أن هذا يصلح كقياس طيب قياسهم هذا الدليل القياس على بيوع السلم وفي بيوع السلم يتأجل أحد العوضين وفي بيوع السلم أكتب يتأجل أحد العوضين بشرط ماذا أي شرط في السلم يا محمد ايه الشرط لتأجيل احد العوضين لا بشرط معلومية الايه اه كده بشرط نفي الجهاله بشرط انتفاء الايه الجهاله يبقى بيع السلام لا تتم الا بشرط ماذا انتفاء الجهاله لانه قال من اسلف فليسلف في بيع في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل فهيمنا سؤال فني كده من يفرق بين الكيل والوزن اتفضل كتلة طيب صحيح ومنه قالوا تعالى واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون ذلك لا يصح ان تقول كيلو لبن لان الكيل ده من ماذا وزن لكن اللبن حجم ولا وزن حجم والحجوم مخياسها اللتر والسنتيمتر وكذا تمام وذلك يخطئ بعضكم لما يبيع الزيت على الميزان يقول ده أقل من كيلو هذا خطأ ويتهم بها البائع لأن المفروض إن الزيت حجم ولا وزن حجم يبقى مالنا والوزن ما تضع على الميزان طيب فنقول يبقى قياسهم على بني السلام فإذا جاز تأقيل أحد العوضين إلى أجل معلوم ووزن معلوم يبقى جاز تأقيل السعر بشرط ماذا؟ انتفاء الانتفاع للقهالة يعني أن يكون السعر محددا محددا الله كل خير يبا هذا هو الدليل الثالث عندهم يا طلبة العلم على مشروعية أو او جواز هذا النوع من انواع البيوع فضل يا سلام يا احمد هو ان الرجل البائع يستلم به المال ويؤجل له السلعة بشرط ان, ان يعلم به كيف ما تدفع مثلا لشركة السيارات سمن السيارة على ان تستلمها في شارع سبعة قل ان شاء الله يا رجل ما تريد سيارة على صفة كذا تمام يعني تكون موديل كذا موتور كذا تمام فقالوا اذا جاز تأجيل احد العواضين بشرط العلم وانتفاء الجهالة جاز تأجيل السمن تقبل السلعة وتؤجل له السمن إلى ايه إلى أجل إيه معلوم هذا قياس اسمه ايه قياس ده في اللغة في الأصول عند الأصوليين قياس العكس اسمه قياس له العكس تمام هذا اسمه قياس العكس قياس قوي في اللغة عند الأصوليين استغفر الله قياس قوي دليل لربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات العليا بماذا بقياس العكس لما أثبت صفات من سيدنا إبراهيم لما دلل على عبدية الله واستحقاق الله بالعبادة دلل بماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون تمام فاسألوهم إن كانوا ينطقون هذا يسمى قياس العكس تمام هذا هو الدليل السادس عند القائلين بجواز هذا النوع من أنواع البييوم. طيب ويجابوا عن هذه الأدلة ويجابوا عن هذه الأدلة بالاجوبة التالية. أما القاعدة. وأحل الله البيع فيجاب عنها بالتالي الأول تحريم الإسلام لكل بيع يشتمل على الربع وهذا بيع ربوي بدلاله قول النبي صلى الله عليه وسلم بدلاله قول النبي صلى الله عليه وسلم فله أو كسهما ماء أو ماذا أو الربة إذا هذا ليس بيعا هذا ربة تمام ثانيا الجواب الثاني أن هذا ليس بيعا إنما هو ربة لان هنا بيبيع لك سلعه ولا الزمان بيبيع لك الزمان بدليل ان كل ما ايه إن لما كل ما تنازعه في الزمن يؤجل مع الايه مع الزياده يبقى هنا بيبيع لك ايه وطيب يبقى هذا ليس بيعا لان بيع الزمن هذا يسمى هذا ربا يبقى إذن القاعده في غير ايه في غير محل الايه النزاع لإن احنا الآن لا نناقش في بيل نما نناقش في في ربا تمام مفهوم هذه الجزية أخي مفهومه حقا فضل ده قضية أخرى الـ الـ الـ اللي عب النقطة يا أخي النقطة هنا في المسألة ربط هذه الزيادة بماذا بالزمن تمام لكن لو لم يربطها بالزمن أنا حر بهذا المسجل بمليون جنيه صحيح أبيع بألف أبيع بعشرة جنيهات تمام مع رضا وتسامح تمام أنا حر لكن إن النقطة هنا في ربط ماذا في ربط الزيادة بماذا بالزمن يبقى هنا ما ببيع هو ب بيب ما ببيع سلع إنما ببيع ما الدليل على إنه بيبيع زمن انه يقول لك على اربعة وعشرين شه بمية على ستة وثلاثين شه بامتين على تمانية واربعين شه بربع مية على ستين شه بخمسمية تمام يبقى هذا يدل على ان الزيادة دي كلها وقع على ايه على الزمن تمام ولذلك احنا وضعنا بيقعد تقصيد في باب إيه؟ في باب موانع البيع تحت باب ايه تحت ايه تحتفاض للي الزمن لأنه بي بيوع... هنا بيبيع الزمن ما بيبيع السلام فيما يجابه عن هذا الدليل الأول بجوابين تمام ما هما نعم أحل الله البيع إلا بيعا يشتمل على ماذا على ربا وهذا بيع مشتمل ثانيا نعم أحل الله البيع وهذا ليس بيع هو ربا على الحقيقة هو ربا على اللي على الحقيقة أمسك الآن بارك الله فيكم ننتهي من الجواب على أدلة المخالفين حتى ننتهي من المسألة ثم بعد ذلك يحق لك أن تستشكي لأن لو فتحنا الباب تمام فسيخرج الأمر من أيدينا ولن نجيب على أدلة أفريق المعارض. طيب هذا هو الجواب على الدليل الأول طيب أما الدليل الثاني فالجواب عنه نحن لا ننازع في مشروعية تأجيل أحد العوضين. بعدين الخميس درس السنة ما يشمعي فلوس ماشي هتف شهر ستة. تمام؟ هتف شهر رمضان، هتف شهر كذا، ما في إشكال. تمام؟ نحن لا ننازع في مشروعية تأجيل أحد اللي العوضين. تمام؟ خد برد؟ فقولهم أن جريرة كأ من بريرة كتبت نفسها على تسعة أقساط. طبعا. لم يتضمن هذا البيع شرطا شرط الزمن صحيح يبقى الحديث خارج محل النزال مسألتنا هي ماذا تأجيل بالسمن هل في حديث بريرة هنا تأجيل بالسمن لا انه ما شرط الزيادة هنا تمام، اللي بيع التخصيب ما مشكلته شرط اللي هي بعشرين نقدا وبيعاربعين إيه نسيئة، فلما شرط الزيادة مع التأجيل فهذه النقط هذه العلة التحريم لكن في حديث بريرة هل هناك تعرض لهذه المسألة تعرض لشرط الزيادة مع الزمن يبقى حديث بريرة خارج محل النزاع تمام؟ فيجاب عنه بأنه ليس فيه شرط ليه الزمن اكتب هذا ويجاب عن حديث بريرة بأنه ليس فيه شرط الزمن تمام ونعني به ونعني به الزيادة عند التأجيل وعليه فإن الحديث ليس في محل نزاع. رابع الجواب الدليل الثالث وجوابه هل بلق من هذه المسألة؟ الجماعة اللي قالوا إن هذا البيع جائز قال أنتم تمنعون هذا البيع لجهالة السعر وطالما هو حدد الأقصاط وحدد أزمنة الأقصاط بما فيه جهالة با البيع جائز صحيح هل هذه علة التحريم في بيوء الأجار؟ هل العلة هي الجهلة؟ لا العلة ماذا؟ العلة الربا صحيح العلة ليه؟ الربا وهذه العلة لا تزول إلا بماذا إلا بعدم اشتراط الزيادة مع, مع التأجيل بمعنى أن يتساوى سعر النقد مع سعر الربا يبقى نجيب على الدليل الثالث بأنه ليست العلة من تحريم هذا البيع هو جهالة ثمن إنما العلة وجود الربا. طب ما الدليل على أن هذه هي العلة الموجودة في هذا البيع فضل من ما هو الدليل على أن العلة ليس جهالة ثمن لا الدليل على أن العلة الربا. فله او كسهما او الربا فدل على ان علة التحريم هو ماذا هو وجود الربا تمام مش الجهالة فجذلك اللي قصوه على بيع السلم قياسهم يعتبروا قياسه تبر قياسه... قياسا فاسدا تمام طيب فاذا اتفق اكتب احنا املي عليا اخر جملة إنه إنه يعلم الجهر سبحانه وتعالى طيب. وإنما العلة هي ربا بدلالة بدلالة قوله عليه السلام فله أو كسمة أو ربا. وهذه العلا لا ترتفع او لا تزول الا بمساواة سعر النقد مع سعر النسيئة وهذا البيع لا اشكال على ماذا على حله كما قلنا ان هناك سلسة صور صور الصورة الاولى وهي حلال مطلقا اللي يتساوي سعر النقد مع سعر الليه النسيئة تمام لا لا مش مشابهة الصورة الثانية اللي هي شرط الليه عند التأخير الزيادة ممكن تتحقق في البيع الاول اللي هو مساواة سعر النقد بسعر النسيئة بس لو شرط شرط ان انت لو تأخرت تمام يبقى السورة الثانية بتتردد ما بين السورة الاولى والسورة الثالث طيب نعود لمسالتنا فقلنا ماذا امني علي انت هذه مهمتك حتى لا تختلط الاسواد لا اشكالها لحل لا وبهذا يكون الخياس فاسدا وعلى فرض أن العلة هي الجهالة أي جهالة السمن فهذا والله متحقق غالبا في ماذا يا رجل في بيوع النسيئة بكتابة ما يسمى في ما يسمى ما يسمى ماذا ما يسمى بالأوراق البنكية على بياض. و لنا ان هذا البيع حرام للأسباب أنه زريعة إلى الربا تتنافى فيه سماحة الإسلام ثالثا فقوة الدليل وقوته رابعا عدم قيام الدليل الذي ينهض بأدلة المنح الله تعالى أعلى وأعلى المسألة أي مسألة كنا الآن نعم نقولنا عدم وجود دليل ينهض بأدلة المنع عدم وجود دليل من أدلة الجواز ينهض بدليل منع. يعني هي ينهض به يكافئ يعني مسألة رقم كم هذه السادسة المسألة السادسة بيع العين بيع العين وهو من البيوع المحرمة حاضر حاضر. والعينة في اللغة هي السلف وعرفه ائمة العلم هو ان يبيع الرجل شيئا من غيره ان يبيع الرجل شيئا من غيره بسمن مؤجل ويسلمه الى المشتري ثم يشتريه قبل قبل قبض الثمن بثمن النقد أقل من ذلك الثمن ودليل منعه ودليل منعه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تبايعت بالعين وهو من حديث عبد الله بن عمر الإمام أحمد وحسنه وعير واحد من أهل العلم كان بعضكم قد أرسل إلي ورقة في حديث هو حديث ماذا لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ها لا ليس هذا الحديث ذكرت وانا لا طيب والدليل الثاني هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله او كسما او ربا الدليل الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل شرطان في بيع لا يحل شرطان في بيعه الدليل الرابع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنت تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. الدليل الخامس النظر الصحيح لما فيه من حيلة على الربى الدليل السادس انكار عائشة رضي الله عنها على زيد وهو ابن ثابت لما باع القارية ثم اشتراها الدليل السادس السابع أثر عبد الله بن عباس الصحيح لما باع رجل حريرة رجل حريرة ثم بمئة ثم اشتراها بخمسين ثم اشتراها بخمسين فهذا حسبكم من الأدلة تمام على منع العينة. طيب فرع نعم يعني لو كان يعني ثاني على يعني با يعني رفع باستخداماته ويحتاج لا يريد أن يتحايل على اصل المال هل يكون هذا مشروعا ايش معنا كلام؟ يعني يعني تقصد ان هذا يحل بالضرورة يعني يعني انيته ليست العين ثم هذا ما نتكلم عنه يا اخوان الان صبرا صبرا فامن فرع لو أن رجل اشترىها، لو أن رجلا اشترى سلعة نسيئة، فانتقلت إلى رحمه ثم أعوزه المال، فذهب إلى البائع. باعها له بأقل من سمنه هذا يعد من العنى أم لا فضل طيب آه. فضل نفسي لماذا هي هذه العلة التحريم يبقى هنا عشان نقول إن هذا يعد من العنى أو لا يعد لابد من الوقوف على ماذا على علة التحريم ايش علة التحريم هنا نعم بيع المال بالمال اللي هو الربة صحيح هل هذه العلة متحقيقة لا وإلا لما جوزنا أمرا إن رجل يرجع البضاعة إلى من اشتراها منه تمام ويقول طالما بقيت عندك سعرها نزل في السوق يبقى إيه؟ يبقى لابد ان انا ايه أخذها بالسعر الجديد هذا لا يعد من العينه لان اتامل ان ذكرت من ادله العينه ايه لا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى ايه يحوزها ماذا هنا الرجل حازها وانتقلت ايه عنده. تمام ولذلك قال عبد الله بن عباس حريرة بحريرة او دراهم بدراهم دخلت بينهم ايه وهذه العلة غير متحققة هنا غير متحققة تمام يبقى نقول اولا وعلة تحريم العين علة تحريم العين هي علة تحريم العين هي ربة إذا القصد هو بيع المال بالمال إذا القصد هو بيع المال بالمال والحيلة عليه بإدخال السلعة بينهما وهذه العلة وير متحققة الآن في المسألة التي عندنا إذ لم تكن هناك حيلة ولا مواطعة في الحيلة هنا ولا في مواطعة بعكس الصورة الأولى في حيلة ومواطعة ومن هنا جوزها الإمام أحمد رحمه الله يؤكد ما سبقه هو اشتقاق العينة لغة اشتقاق العينة لغة من الذهب والورق فيشتري السلعة ويبيعها بالعين وليس به إلى السلعة حاجة، وليس به إلى السلعة حاجة. ثالثاً أن المعتبر في مسألة العينة هو ماذا؟ هو المقصد، صحيح؟ والمقصد ها هنا ممتنع والمقصد ها هنا ممتنع والله تعالى اعلم وأعلم و في يجوز لا يجوز حتى لو قلنا في يا أخي بارك الله فيك الضرورة وأنت كنت معنا في دروس الصيف تمام متى تعتبر الضرورة في مثل هذه المسائل تمام أبلغ الأمر بي حدا أنه يحتاج لأن يأكل ويشرب أو أنه يموت جوعا إذا لم يفعل هذه ممتنة فهذه الضرورة التي تبيح له ما تذكر الآن تمام وما نجد هذه الضرورة فاعلم عباد الله أن الضرورة بتقدير ماذا تقدير الشرع وليس بتقديرنا نحن وإلا لكل رجل أكل حراما أو باع حراما اعتبر بماذا بقاعدة الدرورات وحله لما يصدق عليك أولا أنك مضطر عندئذ نقول لك إيه؟ إفعل المحذور تمام لكن هذا ممتنع هذا ممتنع فضل يا نقدا بأقل من الثمن ولم يدفع وإنما تحايل هو يريد من البائع مال مئة جنيه تمام والبائع قال لا أبيع لك أو لا أقرضك إلا بالزيادة فبيتحايل على هذا فبيعمله لأنه بيعني هذه السلاقة على أخصاب بمئة بمئة جنيه أو مئة وعشرين تمام فيتفق علينا بمئة وعشرين على اقصاد فيقول له ثم اشتريها مني بكم بمئة فيصبح حقيقة الأمر انه يمسك مئة جنيه واصبح لي كم مئة وعشرين فيكون قد باع مالا بمال مع الفضل والزيادة وهو ربع الفضل هذا سؤال جيد وهذه الصورة الثانية نتكلم عنها فرعون لو اشترى رجل سلع على قصد بيعها للحصول على الماء على المال وليس من قصده التجارة او البيع فيشتريها نسيئة ثم بيعها آخر نقدا بأقل من سعرها هل هذا يعد من العينة يا محمد؟ إيه؟ ما هذه مسألة له تور؟ اتفقنا كلمنا عن التورق قبل كده ان ياخد السلع من هنا يروحي بها في مكان تاني بأقل سارية طيب وهي ما تورب مسألة التورق هل هذه مسألة التورق او المسألة التي تعتبر من العينة لا تعتبر من العينة إذ العبر بماذا بمقصده وذلك أن في الصورة هنا أمورا أنه يشترس على علنية الإتجار لأنه لو علنية الإتجار يعمل قصد المكسب قصد الأربحية صحيح هل هذا قصد المكسب الأربحية ولا قصد ماذا المال ولا قصد المال يبقى في فرق بين الصورتين ظاهر ولا لا طيب لذلك نشترك فقلت لو أنه يشتري هذه السلعة على مقصد أن يبيعها لآخر للحصول على المال تمام فلا يكون فرقا عندي بين أن يبيعها لأحمد أو لزيد أو لمن أو لعبيد يبقى الفرق بين هذه المسألة وسورة ومسألة اتبارة ان أنا بشتري من إبراهيم وبيع لعلي وأحمد وكذا فرق بين الصورتين لالقصد زي اللي شف في أول كتاب البيع ذكرت لك أنا قاعدة جامع لأي قاعدة الأمور به. فنقول والجواب ان هذه الصورة تعد من العينة باعتبار مقصدي. المشتري والقاعدة الأمور بمقاصدها فعل المقصد ممكن يحرم شيء ويحل شيء بالدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الطعام الواحد إلى بيت النبوة يكون صدقة على ماذا على بريرة وهدية لماذا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأكل منه ويقول هو لبريره. إيه قال بل هو هدية فيه. في زل قلت لك لابد تعتبر في المسائل المالية بقاعدة بقاعدة الليه بمر بمقاصدها. وضربت مثالا، الجماع اللي بيروح يشتروا الأغذية التي تباع علانية اللي علانية اللي المقامرة اللي في سلع غذائية عمل جائزة. الأغطية مثلا تبقى فيها جائزة ذهبية. لو ذهب يشتري علانية الجائزة يبقى داب يعمليه تمام؟ يبقى هذا يقامر. لكن لو ذهب يشتري علانية الطعام أو الشراب ثم وقعت اللي الجائزة من حظه فلا حرج عليه أن يأكل هذه الجائزة لسبب إيش هو ما جاءك من غير مسألة ولا استشراف نفس أخذه فضل لا شك أن الأمر كده في عون على الإثم والعدوان فمن أو أول سلمكم طيب بارك الله فيكم فضل الربا كما جاء في الحديث في قول عمر بن عبد العزيز التورق اخيه الربا التورق اخيه الربا والشبه التي تذكر هي التي قالها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تمام يعتبر نفسه الشخص هو آكل الربا وموكله شخص نفسه الذي اشترى على هذه النية وباع على هذه النية تمام فيكون هو آكل الربا وموكله هل أنت تشترط للربا ويوجد شخصيني مش شرق هذا ليس شرط بدليل أن الإمام مالك من عرب بين الدولة ورعاياها قال أن الدولة لأخذت من الناس مالا يجوز أن يتعمله الدولم بالزيادة ولم يعتبر ذلك ربا رحمه الله ونادر أن الشيخ ابن عثيمين لما حل التورق حله بهذه قال طب أين الآكل الربا وإيه ومُكله ولا بد للربا مني من طرفين هذا كلام صحيح وجوابه إنه هو نفس الشخص آكل الربا وإيه ومُكله هو نفسه في شرائه ثم إيه؟ ثم بيعه وقلت لك أن هذا البيع يمنع لأمر لماذا لا تعتبرون به يا طلبة العلم وهو ماذا الإدرار بماذا باقتصاديات الأمم والشعوب فعلا يعني الجماعة اللي بيكنزوا الدولارات اليوم صحيح بيشتروا الدولارات ويكنزوها هذا الأمر وإن كان داخلا تحت بيع ماذا تحت البيوع الجائزة اللي هي مبادلة العملة بالعملة بشرط التقابض صحيح. يبقى هذا أمر جائز، لكن يقينا وبتقرير آهل الاقتصاد أصبح يضر بالاقتصاد. صحيح، بدليل إنه أدى إلى نوع من إلى إيه؟ التضخم، إلى زيادة معدلات التضخم، وأدى إلى سقوط عملة البلد المحلية في مقابل العملات الأجنبية. يبقى هل نعتبر بهذا أو لا نعتبر؟ نعتبر لأننا نتعامل مع شخص المسائل الشرعية هذه جاءت لزيد أو لعبيد صحيح إنما هذه مسائل شرعية بأجلها تستقيم بها حياة الناس فتنبه وبرك الله فيكم هذه الجزئية لأنها هامة وذلك نعلم من أهل العلم من منع ما يسمى بالسوخ السوداء للعملة من منع ما يسمى بالسوق السوداء له العملة قال لان اهل الاختصاص جزموا باضرار ذلك بالاقتصاد القومي وهذا عمر معتبر. طيب ان شاء الله تعالى الحادي عشر الا السلس ان شاء الله تعالى انا على وعد بان اجعل درسا خاصا للجواب على اسئلتكم قاصة وانها تزيد يوما بعد يوم وما يمكنني أن أجيب عليها أو على كل سؤال في كل درس فنجعل درسا خاصا نجيب فيه على كل أسئلتكم ولكن هذا الدرس طبعا مؤجل لأن الأصل أن يكون درسنا في ماذا في كتاب البيوع تمام فلا ينبغي أن يطغو أن يطغو فرع على ماذا على أصل من ذلك أنا أنظر في أسئلتكم فإن كان سؤالا فإن كان سؤال متصلا بماذا بمحاضرتنا فهذا أجيب عليه إن تيصر أما إذا كان في مسألة عامة أو ليست من مدة درسنا فهو مؤجل إلى هذه المحاضرة محاضرة الفتاة حتى لا يذهب درسنا بالسؤال يقول أخونا متزوج من سنتين وكل ما أملك في الشقة بالتقسيط وما زلت أسدد الأقصاد هل إزبعت هذه الأشياء لأسدد الأقصاد أو الاحتياج يسمى ذلك تورقا لا يسمى ذلك تورقا ولا يكون ذلك من بيوع العين أيضا لماذا لعدم وجود الحيلة والتواطئ عندك على الربا فلا حرج عليك ولكن هنا أقول الإسلام يمنع الدرس لأنك إن بعت هذه الأشياء فقد تخصره كثيرا تمام فالأولى عندي أنك تقترض من بعض الأشخاص تسدد هذه الأقصاد حالا تمام وتسدد لأخيك قرضه فالأولى عندي ولو فاوطى أصحاب الأقصاد مثلا الرجل عندك عشرين قسط في خمسين يبي كم بألف تفاوضه طول لو جبت لك ستمية دلوقتي تعطيني بقية الكمبيالات لو جبت لك تمنمية تعطيني بقية الكمبيالات هذا جائز أم غير جائز هذا جائز أم غير جائز نعم جائز لي جائزه محمد لو انه راح اذهب الى صاحب الكنبيالات قالوا انت ليك عندي الف تاخذ ثمنمية دلوقتي تعطيني الكمبيالات يجوز لا يجوز هم هل يعتبر في زمن الخيار لا فين زمن الخيار ليه يجوز ابراهيم اصلا انه اصلا واجد بدون ان يزيل لا لا. لا لا لا. لا. لا. هذا كلام جيد لكن في نص خاص في المسألة. فله أوكسهما أو ليه ما هو أوكسهما أقل السعرين إلى إيه؟ إلى أبعد الأجلين صحيح شو دع أوكسهما ثانيا كما قال أخونا رمضان هذا من باب تقنين لي المفسدة تمام من باب تقن فهذا جائز يا إخوان لا يمنع هذا جائز لا يمنع لإن أصل البيع غير جائز أصلا فبيعمل إيه في هذا البيع الذي وقع فيه أولا يمنعه حالا بإنه يقترض تمام أو بإنه يحاول يفاوض على بقية الأقصاد من باب تقليل المفسدة ثانيا للحديث قال فلا هو إيه أو كسومة فهذا من باب أغزه أو كسعرين تمام إلى أقرب إيه الأجلين ولا بعد الأجلين استغفر الله نعم هو ما ضره في الأول ما حكم المسابقات التلفزيونية كالقائزة الكبرى وما أدري ما القائزة الكبرى لكن اسمع سلمك الله يعني كأني افهم من هذا انك تجلس امام التلفاز انتظارا للجائزة الكبرى والصغرى وما حاجتك الى هذا يا واقول لك شيئا سألني بعضهم قبل يومين عن طريق الهاتف او غير الهاتف قالنا لي قريبة تعمل في التلفاز قالت انا اقول لك على الحلول وتتصل لتكسب الجائزة يبا اذا دع عنك هذا فإن الجائز عنك بعيدة ثالثا <تصفيق> بارك الله فيك هذه المسابقات التلفزيونية منها ما قد يدخل في معنى القمار لأن المكالمات التلفونية على ما أعلم فأنت الآن تتصل وإما أن تكسب وإما أن تكسب فهذا داخل في معنى القمار ولا لا والله أن يقول الزيادة في بيع التقسيط دفع تعود انخفاض معدل دوران رأس المال ولا لم توجد هذه الزيادة لما تم هذا البيع أقول سلمك الله هذه ليست علة للزيادة لأن المال الجنيه ممكن ترتفع قيمته ممكن ايه تقل ففي احتمالية ولا لا ولا ولا هو لزاما إن القيمه ايه بتقل ليس لزاما صحيح ممكن يعثر على كشف بترولي ضخ فبالتالي هذا يؤدي لرفع عملة البلد صحيح ممكن يحصل في, في لحظة ان تدخل قناة السويس سفن عملاقة ضخمة فترفع عملة له كما شهدنا الان ان في دول عملتها ارتفعت جدا وفي دول عملتها ايه انقفضت يعني الاسترليني هذا قديما كان عملا لها شنة ورنة كما يقال أما اليوم فهي أسد عجوز بلا ياب تمام وممكن العكس بالإيه بالعكس فهذا احتمال ولا نستطيع أن أن نحكم مثل هذا في مسألة شرعية أن نحكم احتمال كذا أو كذا في مسألة شرعية وثانيا يا أخي لا يغضى عنك هذا نعم اللي ممكن يبقى بالاجل دوران رأس المال او دوران دورة المال يبقى نمنع القرض او نلزم بان يكون مع القرض ايه زيادة انا بعطيك 100 جنيه على انت هاني اخر الشهر طب اخر الشهر السكر غلي والرز غلي والزيت يبقى انا اطلب منك فرق ايه 100 جنيه الان هذه بتلك فان جوزت هذه لزمن ان تجوزه تلك صحيح ولا لا يبقى نلزم في القروض بماذا بالزيادة قرض النهاردة وتعطوني بعد سنة طب قيمة الجنيه قلت يبقى أنا كده ظلمت وممكن تزيد صح ولا لا يبقى عليه لا جزء والله تعالى على وعليه لا يحل شرطان في بيع سبق شرحه اللي هو كمثل بيع العينه اشتري منك السلعة دي بمئة على ان تشتريها مني بخمسين ايه نقد حديث فلاه أو كسما أو رب على بيع العين ينطبق على بيع العين فلاه أو كسما أو رب بمعنى لما يشتري السلعة نسيئة بعشرين على خمسة أقصاد ثم يبيعها تمام له بعشرة نقول له أو كسما يعني الليه السعر الليه الأول بالزمن الأول الذي أرسل ورقة خاصة برؤيا شخصية، بي فان شاء الله تبارك وتعالى لا جواب عندي على هذه الرؤيا، وإن كنت أقول له. يعني الرؤيا فيها غيبة ذكر الغيبة فتقطيع لحم الرجل معنى ذكره بسوء بين الناس أو غيبته فهذا معنى رؤيا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق وصل لهم وعلى آله وصحبه să vă